يرفع الأذان الشيخ عبد الله البريمي. الله أكبر الله أكبر الله.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 ayya nas wala hayya Hay La ilaaha illallah Allahumma lakas وعلى رزقك افطرت ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله وثبت الاجر ان شاء الله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والولي الامر منكم